إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثالا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملاك في الأرض يخلفون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 الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَخِنَّةَ يَوْمِئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ